ایا علبا یا علبا یا با یا علبا یا لقمناه من بعد الرسول حجر كراك إنما يعلم يا عبد ما نقلك فحل الفحول تستاهلها يا زوج البتول هدر الكر لكن البايع هدر الكر هدر الكر هدر الكر لكن البايع هدر الكر لكن كنت بايعا هجر الكرب لكنن بايعا بايعا بايعا بايعا هجر كل عام نجدد حياتك تَبْقَى قرايتك يَا رَجَال الكَرّاك إِنَّ البايعَه تَبْقَى لِلْدَام تَرَدّك يَا عَتَى يَا رَجَال الكَرّاك إِنَّ البايعَه кенн пайаъа ҳайдар алкор лакнн пайаъа пайаъан كن النمى يا عهد الكر را كن البايع لك يا علي دل لي هه ومثلك يستحق كل العهار هدار الكرار كمان بايعة هل شخصك يفتخر بيه الوجzew هدار الكرار كمان بايعة هدار الكرار هدار الكرار هدار الكرار كمان الكرار كمان بايعة بايعا بايعا بايعة كنا البايعه هدار الكر لكننا البايعه بايعا البايعه بايعا البايعه هدار الكر لكننا البايعه هدار الكر هدار يا بطل صفين غيرك ما نريد Yeah, I don't know. يا اللي اسمك رحمه وبيوم الوعي دار الكرار كنا البايعه ليله يا مولاي بمر البارعي دار الكرار كنا البايعه حيدر الكرار حيدر, الكرار حيدر, الكرار حيدر الكرار ndan ba yajan ndarik alrakin ndan ba yajan هدر الكرب <سؤال> قلنا ما يعي هدر للولاك يا خير البشاش حدر الكرار كنا البايعه حدر الكرار كنا البايعه حدر الكرار حدر كن المالعه عايد الكرب كنا المالعه كن التسجيل فيديوهات مؤسسه الثوراء الاسلاميه كن المالعه عايد الكرب عايد الكرب عايد كنا المالعه عايد الكرب كنا المالعه الهاوية والاسم هيدر الكراك يبنى البايع صحنا منعوف وكبر لا يا فخرنا منهج هيدر الكراك يبنى هيدر الكرار هيدر الكرار كرار كنا ضايعه هدر الكرار كنا ضايعه هدار الكرا علينا علي يا علينا, علينا حب آل النبوي على لك العالب محبتهم علينا علينا شيعة شيعة شيعة ونعلن البيع العلينا العلينا مثل ما بايعه مثل ما بايعه سيد البرية يا نعال قال خبا قال خبا يا قال خبا يا قال خبا تراب علي من الذهب والوادي من الذهب والوادي من تراب واخذ راس من حيدر واخذ راس من حيدر من تراب علي مو من نجب علي علي علي مو من نجب نادم من تراب ولنهر حبك يمر بالشافعيات تاجر حبك يشفع غادب يوم المحشر تاجر حبك يشفع غادب يوم المحشر تاجر حبك يشفع غادب يوم المحشر تاجر حبك يشفع غادب يوم المحشر تاجر قسم بالله عليه الوحيد منزايا له عند دربك منزيل منزيل إلك إلك يا ابو الحسن منزايا المنزايا لك لك يا سيد كل ضل انت كراما والهويه نفتخرين بحبك حدا نفتخرين بحبك حدا نفتخرين بحبك حدا نفتخرين حدا علينا علينا علينا علينا هلا هلا بتضل قد هلا هلا بطلغا توجاب علينا علينا سفينه سفينه حسين نو علينا سفينه حسين نو علينا علينا المهد حجه الامه علينا علينا المهد حجه الامه علينا يزيح حظهم يزيح حظهم عن وجه البريا مشهود صلاتك حدا مشهود صلاتك حدا مشهود صلاتك حدا مشهود صلاتك حدا مشهود صلاتك حدا مشهود صلاتك